رحمان اللہ <تصفيق>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 الَّائِينَ يَسْتَغِشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ ها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام وكان عرشه على الماء يبلوكم ايكم احسن عملا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 وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَا هَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَؤُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي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 إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون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 خيراتهم كافرون اولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من اولياء يضاعف لهم العذاب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 هل يستويان مثل لا افلا تذكرون ولقد ارسلنا نوحا الى قومه ان منكم نذير مبين الا تعبدون الا الله انني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 عليكم أنلزمكموها وأنتم لَهَا كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا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 قالوا يا نوح قد فأكثرت جدالنا فأتنا بِمَا نونا سچنا بھی متائی بونا ان كنت من الصادقين ولئن باری نوحي إلى نوح إن أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فَلَا فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا.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 وجن اثنين واهلك الا من سبق عليه القول ومن امن وما امن معه الا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجرها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 وَلَسَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاء وَلَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي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 سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك مَا كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا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 ر کا بابو آ ہاتو انی باریرین پاکیونی جام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 أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ الارض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا الي ان ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا تنہ ابو دم آبھی قوم کل ان كنت على عَيْنَةٌ مِنَ الرَّبِّ وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَ لِي غير تخسير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 فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٌ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِ إِذْ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 جیم بل بول سلام کو لم لو يَغُونُ إِلَيْهِنَ كِرْهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةَ قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمِ نُوطٍ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَائِهِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ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 وَجَاءَ أَهْلُ قَوْمِهِ يَهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي نُقْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي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 قالوا يَا نُوحُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطَعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُم أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ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 بکیا تمی خل کم مکمل مور کام آب في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما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 وَلَوْ لَا رَهْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزِ وَلَيَا قَوْمِ أَرَهْتِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاتَّخَدْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطًا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 وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْ فِيهَا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 يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه نعنة ويوم القيامة بئس الرفد ذٰلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ وَمَا غَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ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 ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ فَلَا تك في مرية مما يعبد هؤلاء كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِن قَبْلُ وَإِنَّا لَمَوْفُونَ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْ قَلَّصَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ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 پل مین اردو مین دین مجری مین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 وَتََّتْكَلِمَةُ رَبِّكَ لَ أَملَ أنَّ جَهًا النَّ مَ مِنَجَّةِ وََّ سِأَدِمَعين وَكُل النَّ قُصعَلَكَ مِنْ أَبَ إرُوسُ لِمَاالُ ثَبّتُ وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لَا ندینگ سم وَالسَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ